جزاؤهم عند ربهم جنات عد تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار قالتين فيها أبدا رضي الله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 لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درعة خيرا يره ومن يعمل مثقال درعة شرعا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاجيات طبحا فالموليات طبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نور